فذَلك نُشور مَنْ كَ يريد العِزَّةَ فَلِلههِ العِزةُ جميععة إلَْه يَصعدُ الكَلِم الطيبُ والعملُ الصَّالِحُ يرْثعُ والَّذينَ يَمكُرونَ السَّاتِ لَهُ ذااب شَد.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 وَمَا يَعْمُرُ مِنَّا مُعَنَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَسَائغٌ شَرَابُهُ سائغ الشراب وهذا ملح انجاد ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه وتستخرجون حليه تلبسونها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 وَإِذَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قربا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 فَاخْرَجَ نَابِهِ فَأَخْرَجَ نَابِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُدٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كذلك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 والَّذ أَوْ حَينَا إلَكَ مِنَكِتابِههُ وَال الحَبُّ مصدَدِّقَ لمَا بَيْنَ يَدَير إِ اللهَّهَا بِعبادِهِ لَ خَبيرٌ بَصيرد ثمَُّ أَوْرَثْنَ الْكِتابابَ الذي نَصطَفَينَا مِنْ ععبادِنَا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 فَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلُؤْلُؤَهُ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ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 لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافر وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَحْنُ الْصَّالِحِينَ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعمل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 الأرأيتُم شركَ أكُم الذيينَ تَدعونَ مِن دونُ الله أرون أرون ماذا خلَقوا منِ الأبض أَمْ لهُم شكُم في السموات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 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنِهُ كَانَ حَليمًَا غَفُور وَقَسَمُوا بِللهِ جَهْدَ أييمَانِهِمْ لإجَ أَهُم نَذير لاَكُونَّا أَهْدَ مِن إحْدَأُمَم فَلََّا جَأَهُم نَذير ما زَادَهُم إِللاا نُفُور استاسْتَكبَارًا فِي الأرْرضِ وَمَكْرَ السَّّ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 ولكن واخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله فان الله كان بعباده بصيرا